بوك 2 خمישים وشבע سبعة وخمسون سبعة وخمسون ا�ل הרوفي <تصفيق> عند الطبيب عند الطبيب יש לי طور ا�ل הרوفي عندي موعدٌ, عندي موعد مع الطبيب يشلي طور بشاء أسر الموعد عندي في الساعة العاشرة الموعد عندي في الساعة العاشرة ما شمخ؟ ما شمخ؟ ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ بكش بخهانا تفضل اجلس في غرفة النتظار تفضل الأجلس في غرفة النتظار مج دمات الط سيأ الطب سيأتي حال بزات بالتوغ مات تأملك الصحي مع أي شرك تك الصحي مع أي شرك ما أخال الصوت بماذا قدر خدمك بماذا قدر خدمك كم ش كيم؟ هل تشعر بألم هل تشعر بألم هي خك ا أ الموضع الذي يؤلم أين الموضع الذي يؤلم سووللت مكفي أشعر دائما بلا في الظهر أشعر دائما؟ بألم في الظهر أن سولت لاتييم كات مكفيي غوش عندي صاع في أغلب الأوقات عندي صاع في أغلب الأوقات أن السولت للفأمم مكفيبات أشهعر حييانا بعلم في البطن أشعر احيانا بألم في البطن تفتي بكشخسا من فضلك اكشف النصف العلووي من جسمك من فضلك اكشف النصف العوي من جسمك شخ بكش الحمتا من فضلك؟ تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير لخط هدم تكين ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام أني أزغيك لخ زغيك أعطيك إبرة حقنة أعطيك إبرة لووتط حيك حوب غ مام ركاخة أاطيك وصف الطب للصيدية طيتك وصف طبية للصيدية